الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يسلونه حق قاتلا وتجيئ اولائك يؤمنون به ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين وتذكر يوم لا تجزي نفس عن نفس ان شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعه ولا هم ينصرون واذابت لا ابراهيم رب وبكلمات فاتمه قال اني جاعل كل الناس ايماما قال ومن ذريتك قال لنا ينال عهد الله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 اهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ بِجَعَلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَلَّا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَت ونفعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير